بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في الظعسين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يوم نصر من شاء وهو العزيز الرحيم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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق, بالحق وأجر مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أو لم يسيروا في الأرض فيوم غروب كيف كان عاقبة الذين من قبرهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض وعمروها ما كان عاقبة الذين أساؤوا الصور أن كذبوا أن كذبوا بهايات الله وكانوا بها يستهزئون. Allah يبدأ الخلق ثم يعيدهم ثم إليه ترجعون.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 مرضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقال الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حكرا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 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لهم من أنفسكم أدواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق الزمارات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وارتغاركم من فضلك إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم الزرق خوفا وطمعا وينزل من الشماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم في شواه تكافونهم كخيفتكم أنفسكم كذالك نفصّل الآيات لقوم يعقلون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 يُضْرِهِ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِينَ لِخَلْقٍ إِلَّا الْحَقَّ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بَيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَصْلِحُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ شَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَهْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْلَقُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ مِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآتِ ذي القربى حقّه والمسكين وبل السقيم ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولائك هم المفلحون وما آتيتم من رب بل في أموال ناس فلا يرضوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون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 وليُذِيقُم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتَو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم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 رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحى الموتى، وهو على كل شيء قدير.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 قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إبن لا يفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعثون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولإن جذبهم بآية الله يقول إن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون